وهذه سنة الله الماضية، كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قال لا بد أن يعقد الله سببا للمحنة، فيظهر به وليه، ويفتضح به عدوه، فلا بد من عقد الأسباب لأجل هذه المحنة ولأجل أن يتميز الخبيث من الطيب والصالح من الطالح والمؤمن من المنافق الاعتقالي. فهذه السنة ماضية فلذلك تجد أهل السنة يدعون إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى من التمييز بين أهل الحق وبين أهل الباطل فهذه دعوة دع الله سبحانه وتعالى إليها في كتابه ودع إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته فالخلق ليس من دين الله جل وعلا أنك تجمع بين حق وبين باطل وتجمع بين أهل الحق وبين أهل الباطل في المجانسة. وكذلك في الولاء، فهذا لا يصلح. ما كان الله ليدرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله جل وعلا دع إلى هذه الدعوة وهي تميز الخبيث من الطيب، وآيات كثيرة جاءت بتميز الخبيث من الطيب، ومنها قوله في الانفال التي سيشير إليها ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب. أي هذا الابتلاء لأجل هذه الحكمة ولأجل هذه العلة وهكذا نها أهل الإيمان من مجالسة الخبثاء الخائضين في دين الله سبحانه وتعالى بالباطل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يقهر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوبوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع أي الخمير المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فهؤلاء ليسوا أهل المخالطة وليسوا أهل المجانسة. قد نزل عليكم في الكتاب، وهكذا أيضا قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الغيرة، وإما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم ظالمين. آيات كثيرة يدعو الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالتمييز عن أهل الكفران والنفاق والعصيان فإذن هذه الدعوة التي رفع شعارها أهل السنة دعوة دعا الله سبحانه وتعالى إليها وهكذا دعت السنة إليها من سمع بالدجال فليناء عنه يبتعد عن الدجال تماما قالوا يا رسول الله والله ما نرى وده وحديثه إلا المنافقين فأهل الأهوان لا يجلسون جالسون ما أنكر عليهم هذا هذه الجزئية وإنما زكاه رسول الله من اتهام بالنفاق أنه وهو نافع فأقرهم على هذه الجزئية وهو أنه ما يصلح أنه جالس هنا حتى لا يزن بريبه ولا يتهم في نهجه وفي استقامته اتهموا بالنفاق فالحاصل دعوة التمييز دعوة عظيمة دعا إليها الكتاب والسنة وأراد عداء الله وعداء الكتاب والسنة خلخلت هذه الدعوة والخلق بين المحق وبين الباطن وبين الموطن، فهم يسعون الكافرون لهذا الذي سمعته لهدم هذه الدعوة تماما دعوة التمييز تمييز أهل الإسلام عن أهل الكفر، وهكذا أيضا يدعو أهل البدع إلى شيء آخر تمييز أهل السنة إلى عدم تمييز أهل السنة من أهل البدع حتى يحسن الظن بهم وحتى تحصل مخالطة ويحصل الضرر من المخالطة بهم على عوام الناس فإذا لا يكون في نفسك حرج من هذه الدعوة فهذه الدعوة دعا الله سبحانه وتعالى إليها ولا تبالي بمن يعاند ويعاند مثل هذه الدعوة التي رأيت وسمعت أن الله سبحانه وتعالى يحبها ويدعو إليها العباد وقول حتى يميز الخبيث من الطيب قيل المقصود المنافق من المؤمن وقيل الكافر من المسلم كلهم عني قريبة خبيث منافق خبيث وكذلك الطيب طيب المؤمن لما معه من الإمام طابة وصار طيبا وذاك بما عنده من الكفر العصيان صار خبيثا فلذلك زاوج الله بين صنفين وجعل كل صنف مع زوجه وشكله الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فإذا هذه من دعوة تميزة التي حدث الله سبحانه وتعالى حتى على مستوى الزواج والنكاح وأنه لا ينبغي شخص سلفي أن ينكح مبتدع طالة بعيدة وشاردة عن الخير ففيها من الخبث ما فيها فلا ينق به فالخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثة والطيب للطيب طيبات للطيبين والطيب للطيبات هذه أيضا آية ضم إلى الآيات التي فيها الدعوة إلى التمييز وعدم المخالفة بين أهل الحق وأهل الباطل وبين الطيبين والمفسدين. قال رحمه الله قوله تعالى ما كان الله ليدرى المؤمنين عندما سألوه عندك يا عبد الفتاح وين عبد الفتاح صوماني. ما هي اللام هذه وما كان الله يذر المؤمنين لام الجحود كيف عرفت أنها لام الجحود هناك لامات أخرى نعم حسنت لأنها سمقت بكون منفي. تحفظ البيت الذي فيه هذه القاعدة في تميزها هات وكل لامٍ قبلها ما كان أو لم يكن فلن الجحود يبان نعم فهذا الضابط يضبط نقطة التمييز حتى على المصلا ما تحتاج إلى ما تسعى في تمييز هل الحق من هل الباطل فلا بد من تميز من جميع الأشياء حتى يتبين هذا من هذا فلا ما في أنه ها يذهبون يبحثون أجل تمييز بينها وأنت ما تذهب تبحث من أجل تمييز بين الحق أم الباطل هذه قفلة أحسنها هذي لا مجهود، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، والبصريون يسلكون مسلكا واحدا هنا في الخبر، فيجعلونه مقدرا بمريد، ما كان الله مريدا لهذا الشيء ترك المؤمنين على ما هم عليه، بل لابد أن يميز هذا من هذا، ما كان الله مريدا. وهذا في الجملة لا بأس به ولكن لا يطرد هذا الذي ذكره فإن هناك أشياء ربما لا تصبح نحن مريد ربما تكون رحمة صفة رحمة أو صفة سمع أو صفة كذا إلى آخر ذلك بعض الصفات ينكرها الأشاعرة فيقدرون مريد لأن مريد يثبتونه يثبتون لإرادة يثبتون لإرادة لكن في غالب الأحوال لا بس ما كان الله مريدا ليدرى المؤمنين على ما أنتم عليه مع هؤلاء أي ليترك ليترك المؤمنين فنابس في الغالب لا أن يقدر وأحيانا لا يسمح التقدير على منهج الأشاعرة فناتسلك مسلكهم في التقدير لأن لهم مغزى ربما في بعض المواضع فيقدر بحسبه وإن نابس في الغالب أن يقدر المريد ما في انتقاد عقلي قال قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال اختلفوا فيها أي في سبب نزولها في من نزلت قال اختلفوا فيها فقال الكلبي ما اسمه ما حاله يا عبد الله يعني الكلبي ما اسمه وما حاله محمد بن السائب نعم كذاب نعم تهم بأنه رافض كذب وله ابن أسوأ منه حالا له ولد أسوأ حالا منه هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي أسوأ حالا من أبيه تمكن وتغلغل فيه الرفض قال اختلفوا فيها فقال الكلبي قالت قريش يا محمد تزعم أن من خالفك فهو في النار والله عليه غضبان. هذا زعم صحيح وليس بزعم الباطل مع أن الزعم في غالب الأحوان يستعمل في القول الخاطئ والقول المجانب للصواب وهم أرادوا هذا المعنى تزعم يا محمد أن من خالفك هذا مو صحيح منك لكن هذا زعم صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من خالف الحق فهو في النار ومن كان كافرا بالله أعني كافرا بالله وخالف دين رسول الله أصلا ومحاربة وعنادا وكفر بالله لا شك أن هذا الزعم فيه صحيح أنه من أهل النار حصل جهنم فالمشركون يقولون يا محمد تزعم هذا وهكذا السني يزعم أن أهل الباطل على باطل وأنه على خطر عظيم إن خالف هذا الهدي النبوي والصلاة المستقيم ما في مانع أنك صرح بهذا تفسح أنهم على باطل وأننا نزعم فيهم أنهم على شقاق وأنهم على خطر ولا نحكم لهم بالنار يقينا وأن من ما تفه من أهل النار هذا خطأ وإنما يحكم الحكم العام افترقت اليهود على ثلاث إلى أن على إحدى وسبعين وثنتين وسبعين في النصارى وقال في محمد في أمم محمد 73 كلها في النار إلا واحدة هذه معرضة للنار طوائف التي شاقة أهل السنة وشاقة كتاب السنة معرضة للنار ويحكم عليهم بالحكم عام أنهم عرضون للنار وأما أفرادهم وأعيانهم فلا قالت قريش يا محمد تزعم أن من خالفك فهو في النار والله عليه غضبان وأن من تبعك على دينك فهو في الجنة والله عنه راض فأخبرنا, فأخبرنا بمن يؤمن بك بمن لا يؤمن بك فأخبرنا بمن يؤمن بك وبمن لا يؤمن بك فأنزل الله تعالى هذه الآية وهذا القول أيضا مروع عن ابن عباس وقال الآية أنه من طريق الكلبي والكلبي كذاب وقال السدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمتي في صورها في الطين كما عرضت على آدم وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر بي فبلغ ذلك المنافقين فقالوا استهزاءا زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يخفر ممن لم يخلق, ممن لم يخلق بعده هذا أيضا كما ترى ونحن معه وما يعرفنا والله أنه يعرفهم يعرف المنافقين ولكن يسر عليهم ولم يفضحهم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وإن هو يعرفهم ربما خفي بعض أفرادهم على بعض أما رسول الله فهو يعلمهم وأخبره الله بهم ونحن معه وما يعرفنا، فبنى غذانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال على المنبر، فقام على المنبر، فحمد الله أثنا عليه، ثم قال ما بان أقوام طعنوا في علمي، لا تسألون عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا أن باتكم به، وقد شح صح ذلك عنه من غير هذا الطريق، أنه أخبرهم بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. أخبرهم بذلك عليه الصلاة والسلام من الفجر وهكذا استمر عليه الصلاة والسلام في أوقات أخرى وهو يخبرهم بأشياء ستكون في المستقبل ستكون في المستقبل هذا قد تبت عنه بإعلام الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا أطلعه على الغيب أي على بعض أمور الغيب مما هو كائن وما هو سيكون وليس من جهة نفسه وليس ثم أحد يعلم الغيب من قبل نفسه وإنما الله سأثناء الرسل فأخبرهم ببعض جزئيات الغيب وما يكون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فلا يعلم من في السماوات ومن من ألفاظ العموم ملائكة وغير الملائكة من حياتهم في السماء ولا الأرض إذن كذلك من جن وإنس وملأه أيضا كذلك أنبياء ولا لا يعلم من سواه الله الغيب إلا الله فالله هو الذي يعلم الغيب المطلق جل وعلا ولا يعلمه أحد إلا من أطلعه الله سبحانه وتعالى على بعضه قال رحمه الله إلا أن بأتكم به فقام عبد الله بن خذاف السهمي فقال من أبي يا رسول الله وهذا ثابت أيضا من أبي يا رسول الله قال حذافة فقام عمر فقال يا رسول الله رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبك نبيا فاعفو عنا عفى الله عنك لأنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب عليهم فقال لا أسألوني عن شيء أن عن لا أخبرتكم به فقال سألوني والله لا أسألوني عن شيء لا أخبرتكم به فقام هذا الصحابي من حلافة فسأل عن أبيه من أبي لما تعلمون من الأخلاق في إنشاه صلى الله عليه وسلم فأخبره أن لك أبا معوفا قال واختلف في حكم الآية ونظمها فعب عنا عبد الله عنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان انتم منتهون ثم نزل عن المنبر فانزل الله تعالى هذه الايه والله اعلم بهذا السبب ودرت انه هو الثدي واعضنه ولم يسنده قال قال الواحد بدون سند عن السدي إلى قونه فمن ذلك رسول الله فقامه واخرج الامام احمد المسند عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصل الظهر فلما سلم قام عن البردون أن يذكر أن تزول دون أن يذكر أن نزول الآية كان عقب ذنفه نعم هذا ثابت وأخرجه عبد البر بن سلديع عن أنس إلى آخره حاصل سبب النزول لم يثول وأما ما ذكر من كلام عمر رضينا بالله عنه وسؤال ابن خدافه هذا ثابت قال واختله في حكم الآية ونظمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين الخطاب للكفار والمنافقين ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه أيها الكفر أيها الكفرة فما كان الله ليترك لي هؤلاء الصالحين على ما أنتم من الكفر العياذ بله مشاقة بل سيميزهم عنكم تماما وينجنبهم فتنتكم فقيل الخطاب للكفار والمنافقين يكون المعنى على ما سمع هذا قول أكثر المفسرين وأكثر المفسرين الخطاب للكفار والمنافقين يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق حتى يميز الخبيث من الطيب نعم حتى يميز الخبيث من الطيب تقمة والله عالم استثناء إلا أن يميز الخبيث من الطيب أو حتى كي يميز الخبيث ما كان الله لكن هذا في بعد تعليم هو غاية ممكنة إلا أن يميز الخبيث من الطيب والذي يظهر الاستثناء بعيد هنا إلا أن يميز الخبيث من الطيب هذا قول أن الخطاب للكافرين وقال قوم الخطاب للمؤمنين الذين أخبرا عنهم الذين أخبرا عنهم معناه ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق فرجع من الخبر إلى الخطاب على ما أنتم عليه هذا خبر أول ما كان الله ليذر المؤمنين هذا خبر ثم رجع إلى الخطاب، فرجع من الخبر إلى الخطاب فقال على ما أنتم عليه، على علما وهذا أسلوب لغوي معلوم من البلاغة. يكون الكلام أوله خبريا خبريًا ثم ينتقل من خبر إلى خطاب، كما في هذه الآية. ما كان الله ليدرى المؤمنين هذا خبر، على ما أنتم عليه هذا خطاب، والخطاب هنا قال للمؤمنين عن القول الثاني، وهذا القول أكثر أهل البيان، كما ذكر ذلك السعنبي عنه. أن هذا القول لأكثر البيانيين من أهل بلغة هذا قولهم فعندنا قولان في الخطاب القول الأول على ما أنتم عليه هذا للكافرين والمنافقين والقول الثاني للمؤمنين وفيه انتقال من غيبة وإخبار إلى خطاب إلى خطاب قال رحمه الله وقال قوم خطاب المؤمنين الذين أخبر عنهم معناه ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاتباس المؤمن بالمنافق فرجع من الخبر إلى الخطاب قولوا حتى يميز قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بضم الياء والتشديد حتى يميز هذه قراءة سبعية حتى يميز قرأ حمزة والكسائي ويعقوب حمزة والكسائي من قراء سمع، ويعقوب من العشرة من العشرة كما تعلمون فهي قراء سبعية وعشرية يعقوب من من هذا نعم نسحاغ الحضرمي حسن قال قوله حتى يميز قرى حمزة والكسائي ويعقوب بضم الياء والتشديد يميز وكذلك التي في الأنفال أيضا كذلك بالتشديد ليميز, ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل, ويجعل الله الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم وولئك هم الخاسرون هنا وهناك بالتضعيف والتشديد عند يعقوب الكساء وحمزة ليميز وحتى يم... حتى يميز حتى يميز وليميز مع ضم الياء. قال قرى حمزة ويعقوب بضم الياه والتشديد وكذلك التي في الأنفال وقرى الباقون بالتخفيف يميز وليميز وقرى الباقون بالتخفيف يقال ماذا الشيء يميز ميزا وميزه تمييزاً هذه يعني جاءت عليها قرأة طبعي ميزه يميزه تمييزاً ومازه يميزه ميزاً وكل بمعنى التفريق بين هذا وهذا وامتاز اليوم أيها المجرمون أي انفصلوا عنهم تكاد تميز من الغير، ينفصل بعضها من بعض بيسم حنقها على الكافرين فالمعنى واحد سواء كان من ماز الشيء يميزه ميزا أو من ميزه يميزه تميزا الذي يظهر المعنى واحد ومنه من بينهما إذا كان من ماز أو من ميزه قال وقال ماز الشيء يميزه ميزا وميزه تميزا إذا فرقه فامتازا أي تفرق أو إذا فرقه فامتازا وإنما هو بنفسه أي أنهما بمعنى واحد مازا وميزا إنما هو بنفسه أي بمعنى واحد كما قال ذلك أبو علي الفارسي أنهم تقول ميزت ومست قال لغتان ميزت ومست لغتان فإذن هما بمعنى واحد كما يقول البغوي إنما هو بنفسه وهذا رأي أبي علي كما سمعتم ميزته ومزته من ماذا ومن ميزا قال يقال ماذا شيء يميزه ميزا وميزه تميزا إذا فرقه بامتاز وإنما هو بنفسه واحد. قال معاد إذا فرقت بين شيئين ومن ماذا هو بنفسه مم. مم. وإن ماذا وإن ماذا وإن هو بنفسه. وانما هو بنفسه ان عندي هو بنفسه وانما هو بنفسه ينظر ان انما هو بنفسه يعني بمعنى مقصود بمعنى وإنما هذا الصور وانماز هو بنفسه عندنا وإنما هو بنفسه فهذا محتمل على رأي أبي علي وعند الأخ والمازة هو بنفسه أي تميز هو بنفسه فرقه فامتازه وانماز هو بنفسه أيضا في فاعل هو بنفسه امتازه وانمازة هو بنفسه تقول في نسخة وانمازة هو بنفسه فامتازة وانمازة هو بنفسه كي غير فعل فاعل بالنسبة المخلوقين إذا فرقه فامتازة وانمازة هو بنفسه كل معنى واحد قال أبو معاد إذا فرقت بين شيئين قلت مزت ميزا هذا يفرق أبو من أهل اللغة إذا فرقت بين شيئين قلت مزته ميزا فإذا كانت أشياء قلت ميزتها تمييزا وكذلك إذا جعلت الشيء لأحد شيئين قلت فرقت بالتخفيف قلت فرقت بالتخفيف هكذا عندنا مضبوطة فرقت بالتخفيف منه فرق الشعر فرق الشعر أو منه فرق الشعر فإن جعلته أشياء قلت تفرقته قلت تفريقا ومعنى الآياء حتى يميز المنافق من المخلص هذا معنى الآية الإجمالية حتى يميز الخبيث من الطيب والخبيث المنافق والطيب المخلص المؤمن حاصل هذه التفاريق نغوية قلنا خرج بها أبو علي لا فرق بين هذا وهذا بين مست وميست قال رحمه الله احفظ هذه الفائدة لا بس إذا فرقت بين شيئين قلت مزت مزت بينهما فإن كانت أشياء قلت ميزتها تمييزا إن كانت شيئين قلت مزت وإن كانت أشياء ميزتها التضعيف كما تعلمون يدل على كثرة يدل على كثرة والتخفيف مزت يدل على قلة فإن كان شيئين أو إن كان شيئان فرقت بينهما قلت مزته وإن كانت أشياء ميزتها زيادة المبنى تدل على كثرة المعنى هذه فائدة بس تخبر بين مزته وميزته مزته الشيئين وميزهم الأشياء قال رحمه الله ومعنى الآية حتى يميز المنافقا من المخلص فميز الله المؤمنين من المنافقين يوم أحد حيث أظهر النفاق وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتادة حتى يميز الكافر من المؤمن بالهجرة والجهاد الذي يظهر من الآية في أحد ولا أسأل بأس أن تكون عامة يميزهم في جميع الأشياء سواء كان في أحد حصل التمييز أو في غير ذلك من الواطن وإما أراد الله سبحانه وتعالى تمييز أهل إيمان من المنافقين فإن كانت في أحد فإن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا تمييز مقصود لربنا سبحانه وتعالى سواء كان في أحد أو في غيرها ميز الله بينهم بأحد فظهر أهل النفاق وتخلفوا وأظهر أهل صدق الإيمان وخرجوا مع رسلنا صلى الله عليه وسلم أو حتى يميز الكافر المؤمن بالهجرة والجهاد كله صحيح فاللفظ عام يشمل هذا وهذا وإن كانت الآية في أحد كما تعلمون وقال قتادة حتى يميز الكافر من المؤمن بالهجرة والجهاد وقال الضحاك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه في أصلاب الرجال وأرحام النساء وهذا قول آخر في أصلاب الرجال وأرحام النساء عشر المنافقين والمشركين حتى يفرق بينكم وبين من في أصلابكم وأرحم نسائكم من المؤمنين وقيل حتى يميز الخبيث وهو المذنب من الطيب بحسبه كلن بحسب ما عنده من الذنوب فقد يكون الخبث مطلق هذا خبث الكافرين وقد يكون الخبث مقيد وليس مطلق هذا خبث العصاة ففيهم من الخبث ما فيهم سكاره زناه نواط إلى آخر ذلك فيهم خبث لا شك لكنهم خبثهم غير مطلق كخبث الكافرين وإن الخبث موجود عندهم قطاع الطريق وقتلت الأنفس من المسلمين واللوطة والزنا إلى آخر ذلك فلا شك أنهم خبثاء من هذه الجهة قال وقيل حتى يميز الخبيث وهو المذنب من الطيب وهو المؤمن يعني حتى يحط الأوزار عن المؤمن بما يصيبه من نكبة ومحلة ومصيبة لا يزال البلاب المؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله ونسى عليه خطيئة فهذه حكمة عظيمة ما يحصل لأهل الإيمان فهو من الخير لهم وهذا من الأمور التي تعجب رسول الله منها عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس هذا لأحد إلا للمؤمن ما في حد شاركه في هذا الخير إن أصابته سرى شكا وإن أصابته ضرى صبر هنيا للمؤمنين أحوالهم كلها أحوال خير سواء كان في سرائهم أو ضرائهم فهذا يفرح به وهذه تسلية لنا تسلية للمؤمنين أنه إذا حصل لهم شيء فلا يحصل لهم حزن بحيث أنهم يفقدوا شعورهم كما يقال لا وإنما كما وصفهم الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم صبر عندهم عندهم صبر عجيب ولا شك أن الحزن يحصل لهم ولكن لا يحصل حزن يخرجهم عن الخيرية يخرجهم عما أراد الله سبحانه وتعالى منهم وإن العين تدمع والقلب يحزن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا تخرجك, أو لا تخرجك عن الخير وعما أراد الله من أهل إيمان هذا شيء يحصل طبيعي وجبل الله العباد عليه الحزن وما يحصل من الضيب لكن لا يخرج عما أراد الله سبحانه وتعالى العبد بهذا قال حتى يميز الخبيث المذن من الطيب والمؤمن يعني حتى يحط الأوزار عن المؤمن بما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة وما كان الله هذا الأخير وما كان الله يطلعكم عن الغيب تركها هاي وقت آخر إن شاء الله الله